خب قلنا أن موضوع بحثنا فعلا في الوقت الحاضر هو المطلب الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري سواء صحت النسبة أو لم تصح والذي نسب إلى الشيخ الأنصاري هذا القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد معها التوصل إلى ذي المقدمة الوجوب ليس لمطلق المقدمة وإنما لخصوص المقدمة التي يقصد معها التوصل إلى ذي المقدمة هذا ونوجه إلى هذا المعنى سؤالا يطرح أستاذنا رحمه الله اشكالا على هذا ثم نبحث إن شاء الله أن هذا الإشكال هل له جواب مقنع أو لا الإشكال الذي يوجهه استاذنا إلى هذا المعنى أو قل السؤال الذي يوجهه استاذنا إلى هذا المعنى هو أنه لا نكتة ولا ملاك في تقييد الواجب الغير بقصد التوصل نحن لا نعرف نكته أو ملاك في تقي... في تقييد الواجب الغير بقصد التواصل. وذلك لأن نقطة تولد الوجوب الغيري إن آمنا بأصلي الوجوب الغيري بس ففي المستقبل سنبحث إن شاء الله أنه أصل تولد الوجوب الغيري للمقدمه من الوجوب النفسي للمقدمه هل هو صحيح أو لا هذا يأتي إن شاء الله في إحدى حلقات البحث لكن الآن نقول لو آمنا بأن الوجوب النفسي يتب... لل... لذي المقدمة يتولد منه الوجوب الغيري للمقدمة لا نتعقل ملاكا لتولد الوجوب ال... أو نكته لتولد الوجوب غيري المقدمة من الوجوب النفسي لدى المقدمة إلا أحد أمرين إما نفس التوقف لأن ذا المقدمة متوقف على المقدمة ولهذا يتولد منه ملاك للوجوب الغير للمقدمة وإما حيثية حصول الواجب النفسي به لأن ليس مجرد التوقف وإنما ال... ي... يحصل بالمقدمة نصل بالمقدمة إلى الواجب النفسي الوصول هو السبب المقدمه توصلنا نصل الى الواجب النفسي بسبب المقدمه هذا يكون لعل هذا هو الملاك في الوجوب الغيري فان كان مجرد التوقف كافيا لانه ما دام هذا متوقفا ذو المقدمه ما دام يتوقف على المقدمه ان كان هذا كافيا فما معنى تخصيص الوجوب بما يقصد معها التوصل الى هذه المقدمه وصل معها أو لم يقصد هذه مقدمة وذو المقدمة متوقف على هذا فالمفروض أن يحذف قيد قصد التبصل إلى هذه المقدمة على كل حال هذه مقدمة وذو المقدمة متوقف على المقدمة وهذا التوقف هو سبب الوجوب إن كان هكذا فما معنى تخصيص الوجوب بالمقدمة التي قصد معها التوصل الى هذه المقدمة وإن قلنا أن السبب ليس مجرد التوقف وإنما السبب الوصول إلى هذا المقدمه لأنه عن طريق المقدمة نصل إلى هذا المقدمة إن كان هكذا إذن المفروض أن نقول أن الوجوب يختص بالمقدمة الموصلة لأن المقدمة الموصلة هي التي توصلنا إلى هذه المقدمة أيضا ما معنى افتراض أن الشرط قصد التوصل هذا هو الإشكال الذي نورده فعلا وإلى أن نرى أن هذا الإشكال هل له جواب؟ او ليس له جواب حاول المحقق الاصفهاني رحمه الله ان يجيب على هذا الاشكال ويوجه كلاما الكلام المنسوب الى الشيخ الاصاري ان يوجه ذلك توجيهه كالتالي يقول بامكاننا ان نختار الشق الثاني للشق الاول يعني مجرد التوقف ليس كافيا في في تحقق الوجوب الغيري للمقدمة إنما الشق الثاني وهو أنه حيثية حصول الواجب النفسي هذا والذي اعترضنا عليه قلنا لو كان حيثيته حصول الواجب النفسي فيجب أن يخصص المقدمة التي تجب بالمقدمة الموصلة فيقول هذا الإشكال أنه لا بد أن يختص بالمقدمة الموصلة لا ب قصد التوصول نجيب على هذا الإشكال ببيان نكتة في المقام فالسبب في اختيار كون موضوع الوجوب الغيري هو المقدمة التي قصد بها التوصل للمقدمة الموصلة يقول هذا السبب يظهر ببيان مقدمتين المقدمة الأولى أن الحيثيات التعليليه في الأحكام العقلية العملية أو النظرية مقصوده بالأحكام العقلية العملية مقصوده باب الحسن والقبح تسمى أحكام عقلية عملية ومقصوده بالنظرية لا الأشياء النظرية البحثة غير باب الحسن مالقب يقول سواء هذا أو هذا الحيثية العملية الحيثية التعليلية في الواقع تكون تقييدية يعني في الواقع الحكم العقلي سواء عملي كما في الحسن القبح أو نظري في الواقع الحكم ينصب على هذا الحيثية تعليلية هذا معنى أن الحيثية تعليلية حيثية تقييدية يعني ينصب الحكم على هذا الحيثية مثلا نمثل مثالاً للأحكام من الأحكام العقلية العملية يعني التي بابها باب بابا الحسن والخبر ونمثل مثالاً للتوضيح من الأحكام العقلية النظرية أما مثال القسم الأول هو الحكم بجواز ضرب اليتيم للتأديب ضرب اليتيم هو الحكم العملي يقول ضرب اليتيم تبيث من القبائح حينما يصبح للتأديب العقل العملي العقل الحكم العقلي العملي يقول خب جاز ما دام للتأديب جاز هذا واقعه هذا المطلب واقعه أن الحسن منصب على الضرب التأديبي هذا معنى أنه اذا حيثية تقييدية منصب على الضرب التأديبي هذا في مثال ل الحكم العقلي العملي وإذا أردنا مثالا للحكم العقلي النظري نقول من من موارد الحكم العقلي النظري هو الحكم استحالة الدور العقل العملي النظري للعملي يعني ما علاقه بالحسن والقبح استحالة الدور فلو آمنا لو آمنا سقد لا نؤمن أقول لو آمنا بأن استحالة الدور تكون بسبب التناقض لو قلنا أن الدور إنما هو محالون لأنه يستطن التناقض أن يكون موجودا وغير موجود لو قلنا هكذا إذن هذا معنى أن التناقض حيثية غيبية يعني أن الاستحاله إنما انصبت في الحقيقة التناغض ولو أننا نقول الدور محال لكنه في الحقيقة انصبت الاستحاله على التناغض هذا معنى انجايدن هنا لماذا قلنا ان أن هذا ان ها هذا الذي مستحيل هو يرجع الى الموصل لماذا قلنا هكذا الموصل هو المستحيل لأننا فرضنا اختيار الشق الثاني قبل دقائق قلنا أنه الشيخ الإصفهاني لكي يدافق عن نظرية الشيخ الأنصاري هكذا يقول يقول أنه نختار الشق الثاني للدفاع عنه وهو أن الملاك للوجوب الغيري للمقدمة هي حيثية حصول الواجب النفسي به خب إن كان هكذا إذن ورد الإشكال الآخر الذي هو له وهو أنه هذا حيثية حصول الواجب النفسي. إذن يجب أن يكون الواجب المقدمة الموصلة لا ما هو به التوصل يجب هو يكون المقدمة الموصلة فكيف صار أنه فرر الشيخ الأنصاري أنه المقدمة التي قصد بها التوصل لماذا هكذا صار وتبدل بدلا عن أن يقول المقدمة الموصلة يقول المقدمة التي قصد بها التوصل يقول يظهر سر ذلك أنه قال قصد به التوصل يظهر سر ذلك بالالتفات إلى المقدمة الثانية التي نشرحها والمقدمة الثانية ما يلي أن التكليف لا يتعلق إلا بالحصة اختياري من المتعلق كل تكليف حتى ولو كان غيريا بناء على الإيمان بالتكليف الغير حتى ولو كان غيريا لا يتعلق إلا بالحصة الاختيارية الحصة غير الاختيارية لا يتعلق بها تكليفون لا نفسي ولا غيري فالحص غير الاختيارية لا تقع مصداقا للواجب وإن كانت محصلة للغرض الحص غير الاختيارية حتى لو كانت محصلة للهدف والغرض لا يتعلق بها حكم ولو الغيري لأن الحكم لا يتعلق بغير المقدور خب، والعنوان الواجب، هسا إذن شرط الاختيار موجود عند إذن نقول العنوان الواجب لا يقع اختياريا إلا إذا صدر عن قصد وإرادة الواجب لا يكون العنوان بالي. و العنوان الواجب لا يتعو اختياريا إلا إذا صدر عن قصد وإرادة والعنوان الواجب ملي وإذا كان التوصل بعنوانه هو الواجب الغيري فلا يتعو مصداقا للواجب لأنه إلا إذا اردناه لأن الشيء الاختياري نريده إذن ماذا مقيد بالإرادة يخرج ما قال يثبت ما قاله الشيخ الأنصاري من قصد وإش قال الشيخ الأنصاري قال قصد التوصل إنما اتى بالقصد فنقول لماذا قال قصد التوصل لماذا ما قال الفصه الموصله لأنه ما دمنا قلنا أن الواجب حتى لو كان غيريا يجب أن يكون اختياريا يعني يجب أن يقصد الاختيار هو الذي يقصد وهو الذي يراد يكون متعلقا للإرادة إذن صار ال وجود صار الواجب ما قال الشيخ الأنصاري من قصد التوصل وليس الحقي وليس الموصل وانما قصد التوصل حتى يكون اختيارية هذا شرح كلام الشيخ اصفهاني ما ادري ان كنت قادرا على توبيف المطلوب فبها نعمتك وان لم اكن قادرا على توبيف المطلوب صلوا على محمد وعلى محمد